يا مصر صباحك نور من بارك تاني عبور وعشانك بس يا غاليه اتأسس حزب النور والله الوجه الله ولا عاوزين الا رضا ومطالبين حياه هتكون اروحنا جسور يا مصر يا مصر صباحك نور في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيديك وباذن الله هنعيدك للعالم طائت نور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 في البحر ما هوش غرقان في الجو شبابنا نسور يا مصر امانه عليكي تمسحي دمع عنيكي وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور في ايادي شباب مصر يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر